الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى للناس كافة أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المبشرات السارة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحفظ عباده المؤمنين وينجيهم اذا جاءت الصاخه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سلك بالأمة طريق الجاده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الذين رزقهم الله نفوسًا عن كل شر صاده اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي النجاة والامن من كل سوء قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الاستبشار والتفاؤل من مبادئ الاسلام وسمات المسلمين في كل الاحوال قال الله تعالى على لسان نبيه ابراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون هذا الاستبشار يولد الطاقه ويحفز الهمم ويدفع إلى العمل ويصنع المستقبل وكلما تاججت مآسي المسلمين في بعض بقاع الأرض تاكدت الحاجة تأكدت الحاجة لاستحضار البشائر وهذا هدى رسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم فكم قلب بتفاؤله المحنة منها وأيقظ الامل في جوف الألم ومن أعظم دواعي الفرح وأسباب البشارة في حياة المؤمن انتشار دين رب العالمين واهتداء غير المسلمين بالإسلام الانتشار السريع من خصائص الإسلام الثابتة التي تنبع من ذاته على مدر العصور والأزمان مهما قل اتباعه أو تساهل انصاره أو قسا اعداؤه بدأ الإسلام في مكة من فئة قليلة مستضعفه عانت ألوان البطش والإذاء وفي غضون سنوات دخل الإسلام جزيرة العرب كلها وتشكل جيل حمل رسالة الإسلام ونشرها. في السهول والمهاد والجبال والوهات فانتشر صده واتسع مده ودخلت فيه الأمم افواجا بسرعه لم يعرف لها نظير في التاريخ وهذا من اعظم المعجزات وتصديق لوعد الله بأن المستقبل لهذا الدين ينتشر الإسلام لانه الدين الذي ارتضاه الله تعالى للناس كافه وتكفل سبحانه بحفظه ونشره قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الامر مبلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت ومدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل يعز بعز الله في الإسلام ويذل به في الكفر أحب الناس الإسلام لأنه ظاهر المعال وحق أبلج ملائم للفطر السليمة والعقول المستقيمة أنار الظلمات أسعد النفوس شرح الصدور فطرة الله التي فطر, الل فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله ينتشر الاسلام لانه عقيده ايمانيه تشبع فراغ القلوب وتهذب حيره الأرواح وتملا خواء الفكر وتلبي حاجات النفوس وتمنحه الامن وتروي ضمأة يدخل الناس في دين الله افواجا لانه الدين الذي حقق للانسان كرامته وسمى به روحا وجسدا عقلا وقلبا فتح له الآفاق سخر له الكون ولم يحرم عليه طيبا المستقبل لهذا الدين لما يرى من اثره البديع الذي لا يوصف وفعله العظيم الذي لا يحد فقد نقل الإنسان من ذل المعصية إلى عز الطاعة ومن حدود الدنيا إلى سعه الخلود ومن قسوة القلوب إلى رحاب الحب وفيوض الرحمة ينتشر الإسلام لأنه يمجد العلم ويكرم العلماء ويثني على العقل والفكر وكلما وصل الإسلام بلدا من البلدان جللها بالعلم وأضاءها بالمعرفة فأسهمت الأمة في بناء الحضارة الإنسانية وغدت الحضارة الإسلامية نواه ومعبراً للحضارات المتعاقبة اطمأنَّ الناس إلى الإسلام لأنه يحقق للبشريه العداله الاجتماعيه في جميع مظاهر الحياه قوى وشائج الاخوه احيا مبادئ التعاون اسس معاني الخدمة الاجتماعيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يمشي احدكم مع اخيه في قضاء حاجته افضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين واشار باصبعه العدل في الإسلام مدلول ناصع ومفهوم راسخ لا يتاثر ميزانه بالحسب والنسب ولا بالجاه والمال ويتمتع بالعدل جميع المقيمين على ارضه من المسلمين وغيرهم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم شناان قوم على ان لا تعدل عدل هو للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وتقع على المسلمين مسؤوليه نشر الاسلام وتبليغه في كل اصقاع الارض ابتداء من نبيها صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه وقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم كل الأسباب للتوسع في نشر الإسلام فلما اسلم ابو ذر الغفاري رضي الله عنه طلب منه الإقامة في بني غفار ودعوتهم إلى الإسلام ولما أسلم الطفيل ابن عمره التوسي طلب منه الإقامة في قبيلته دوس لنشر الإسلام فيها فالمسلم مامور بالعمل على نشر الإسلام وليس عليه أطر الناس على الدين اطرا وحملهم عليه قسرا قال الله تعالى إن عليك إلا البلاغ وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وتبلغ المسؤولية أوجهها في نشر هذا الدين على المسلم المغترب في بلاد غير المسلمين سواء كان سفيرا أو مبتعثا أو تاجرا أو عاملا فمهمه نشر الإسلام من اعظم الفضائل واجل المراتب قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم ونستطيع ان نؤكد بأن العنصر الأبرز في انتشار الإسلام على يد سلف الأمة سيرتهم النقية في فتوحهم وعدلهم في أحكامهم وسلوكهم تدينا وورعا واستقامه وفي مقدمة أولئك قادة الفتح الإسلامي وجنوده الذين كانوا دعاه ولم يكونوا غزاتا اتصف اولئك الذين نشروا الإسلام بسلامة القلب وطهارة النفس ونبل المشاعر وكان كل فرد منهم ينبوعا يفيض بالخير والرحمة ويتدفق بالنفع والبركة أكثر وسائل التأثير في نشر الإسلام عباد الله. ايصال القرآن الكريم إلى اسماع البشر وفي هذه الآية تاكيد على اهميه اسماع القرآن الكريم للمشركين قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون ويعلم المهتمون بنشر الإسلام أهمية الإعلام الحديث واستثمار وسائل التقدم التقني في نشر الدعوة ورغم تقصيرنا في نشر الإسلام إلا أن الله سخر هذه المنابر الإعلامية الفاعلة والمؤثرة إن أحسن المعنيون استخدامها عالميا لابراز سماحة الإسلام ويسره والتصدي لمن يحاول تشويه صورته وتحجيره ولا يخفى أن الإسلام يتعرض بين الفينة والاخرى لتشويه مقيت وتزييف ظالم وإلصاق تهمة العنف والإرهاب به وباتباعه. عبر صور كرتونية ولقطات إعلامية لتخويف الناس من الدين الاسلامي وانه منبع الريبه والرجعيه والتخلف والسلبية وكل ذلك لا يغير من حقيقة الإسلام ولا يفت في عضد ابنائه ولا يطفئ نوره الوضاء وجماله المشرق قال الله تعالى يريدون ليطفئن نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال تعالى ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون زعموا زورا وبهتانا أن الإسلام انتشر بالسيف والإسلام لم يكره احدا على تغيير عقيدته. بل إن التاريخ يسجل ويشهد بمداد الحق والإنصاف أن الإسلام انتشر بالبرهان الساطع والدليل الناصع والسماحة والعدل. قال الله تعالى لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال تعالى أفأنت تكره الناس؟ حتى يكونوا مؤمنين، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهدى، يا لولا أن هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو الذي في السماء اله وفي الأرض اله واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفي ربه ومجتباه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبعه هدا اما بعد فوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد يقع بعض المسلمين جهلا في تشويه صوره الاسلام بسلوك طرق ضاله ومذاهب منحرفه ومناهج مختلفه تشتت الامه وتفرق جمعها وتضعف وحدتها وهذا يؤثر على العمل في نشر هذا الدين ولا يغيب عن الاذهان ان على المسلمين في بلاد الحرمين مسؤوليه كبيرة في العمل على نشر هذا الدين باعتبارها قبلة المسلمين ومهاجر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كنتم خير امه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وصلوا عباد الله على رسول الهدى فقد مرّكمو الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الال والصحب الكرام وعناهم معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اللهم أعداءك اعداء الدين ويجعل اللهم هذا البلد آمِناً مُستقِرًا وسائرَ بلادِ المسلمين اللهم من أرادَنا وأرادَ الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله بنفسه ويجعل تدِبيرَهُ تدميره يا سميع الدُعاء اللهم من أرادَنا وأرادَ الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله بنفسه ويجعل تدبيرَهُ تدميره يا سميع الدُعاء اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا اللهم إنهم جياع فاطعمهم وحفاة فاحملهم وعراه فاكسهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم يا رب العالمين يا قوي يا متين اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين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 اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم اشعي القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقف أمورنا إلى خير اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم انا نسألك حسن ختام والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان اللهم وفق ممنال ما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين ووفق جميع أولاة أمور المسلمين العمل بكتابه وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم واشف مرضانا وتولى أمرنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك يا الله بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل عين غيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم أغثنا اللهم, أغثنا اللهم سقيا لا الله سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم تحي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لنا والإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتعذي القربة وينهى عن فحشاء والمنكر والباغي يعيظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون